الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الآخر الأجمعين لله على للأمين وعلى محمد رب تكلمنا في الدرس الماضي على المبيت ب م ن ا ليالي التشريق وتكلمنا على رمي الجمرات الثلاث في أ ي ا م التشريق وقلنا إ ذ ا رمى اليوم ا ل أ و ل والثاني ة و أ ر ا د النفر جاز له ذلك شريطه ان يكون النفر قبل غروب الشمس ف إ ذ ا غربت عليه الشمس وهو في منى وجاب عليه أ ن يبيت ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة و أ ن يرمي يومها ويستثنى من ذلك ما إ ذ ا كان يهيئ نفسه للسفر في شغل الارتحال فإذا غربت عليه الشمس في ينفر هذه الشمس الحالة جاز له أيضا غربت عليه له أن ينفر ولا يؤمر ب أ ن ي ح ل رحله ومتعه ا بعد أ ن هي نفسه للسفر ل أ ن في حلل ا م ت ا ع و ا ل ر ح ل م ش ق ة لا تخفى على الحاج ف إ ذ ا غربت عليه الشمس وهو في أ ع م ا ل السفر يهيئ نفسه له فلا يجب عليه أ ن يبيت بها ويعتبر كالذي خرج منها قبل أ ن تغرب الشمس ثم قلنا إ ذ ا خرج من م ن ا قبل غروب الشمس ثم عاد إ ل ي ه ا مارا أ و طالبا لغريم او أ ابه او أ ر ا د أ ن يبيت بها متطوعا فلا مانع من ذلك ولا يجب عليه أ ن يرمي اليوم الثاني بعد أ ن سقط عليه رميه ومبيت تلك ا ل ل ي ل ة ف إ ذ ا بات في م ن ا يعتبر كالذي يبيت بها متطوعا و ل يلزمه ما يلزم ولم الخروج لم ا ما بات بها ولم يرد الخروج أو لم يخرج من أو ق ب ل أن تغرب تكلمنا غ ر ب الشمس ثم ت على الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ا ل ن ب ي ت في منى من الرعاء و أ ه ل السقايه و أ م ا وقت الرمي وقت ر م ي ايام ل ج م ر ا ف أ ي التشريق في اليوم ا ل أ و ل قلنا إ ن وقت الرمي ي ب د أ من منتصف الليل ويستمر إ ل ى غروب الشمس في أ و ق ا ت الاختيار و أ و ق ا ت ا ل ف ض ي ل ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لرمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق ف ي ب د أ وقتها بزوال الشمس عن كبد السماء ولا يجوز رميها قبل ذلك اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه م كانوا يتحينون الزوال ف إ ذ ا زالت الشمس رموا أ س ي ا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لو رمى ا ل إ ن س ا ن الجمرات قبل أ ن تزول الشمس عن كبد السماء فلا يعتبر رميه صحيحا ويجب عليه أ ن يعيده بعد أ ن تزول الشمس عن كبد السماء ويخرج وقتها أ ي وقت الاختيار نحن قلنا هناك وقت فضيلة وهو أن يرمي بعد إن كان هناك وقت فضيلة الزوال وهو متتع يرمي بعد ووقت اختيار ويستمر إ ل ى غروب الشمس مع أ ذ ا ن المغرب ف إ ذ ا غربت الشمس ولم يرم ي فقد وات فات وقت الاختيار وهذا من كل يوم وبقي معه وقت الجوال وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أ ن ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا لم يتمكن من رمي الجمال في اليوم ا ل أ و ل يجوز له أ ن يرميها في اليوم الثاني و إ ذ ا لم يتمكن من رمي الجمار في اليوم الثاني يجوز له أ ن يرميها في اليوم الثالث و ر م ي ا لها في أ ي يوم من هذه ا ل أ ي ا م ا ل ث ل ا ث ة في يوم التشريق ا ل أ و ل وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث يعتبر أ د ا ء ولا يعتبر قضاء وهذا الوقت كله يعتبر وقتا للجوال ف ب ا ل ن س ب ة لليوم ا ل أ و ل ي ب د أ وقت الرمي من زوال الشمس وهو وقت الفضيله ة فاذا لم ي ر يقتل رما فاذا ي وقت ل الفضيلة ولكن الفضائلة ا ا أرضا خ ت وقت التفاول وقت ي ر وهو إلى غروب الشم فإذا لم يتمكن ر من ا في الليل ع الرمي ي ي و الاول م ما لكنه في اليوم ل ل ل عن ا ي الاول ث ن يتمكن من اذا الرمي لم ل في ي م ا و لا ل في اليوم الاول قبل غروب الشمس ولا في الليل بعد غروب الشمس و أ ر ا د أ ن يرمي في اليوم الثاني قبل غروب الشمس عن اليوم الاول أ و ل ج ز له هذا لكنه لا هذا ي ج ز ه أن يرمي ق ب لان ل اليوم ل ز و ا ا ا في ث ي ي عن ا ل و ما ل لأن ث ا ما ن ي قبل الزوال في اليوم الثاني يعتبر وقت جواز للرمي في اليوم ا ل أ و ل لكنه لم يدخل بعد وقت الرمي في اليوم الثاني ولذلك لا يجوز له رميه ف إ ذ ا زالت الشمس في اليوم الثاني رمى عن اليوم الثاني ويمتد وقته من الزوال في اليوم الثاني إ ل ى غروب الشمس في اليوم الثالث فإذا اليوم الثان لا الزوال ولا الليل الغروب شاد اليوم الثالث الزوال اليوم الأول اليوم الثاني لا بعد الزوال لم له قبل ولكنه له قبل يرمي في في يرمي في يجوز يرمي وعن أن عن أن عند بعد بعد اليوم الثالث يجب عليه أ ن ي ت ح ي ن زوال الشمس ت أ ث ي ا برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما رواه عنه مسلم وغيره وبعد ذلك يرمي ي فالرمي لليوم يمتد من زوال الشمس في اليوم الأول إلى غروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التجريب واليوم الثاني يبدأ وقته من زوال الشمس في اليوم جوازه بالنسبة الأول زوال الشمس الأول الشمس الثالث زوال الشمس ا ا إلى غروب من من من إذن ن وقت وقته ث إلى غ ر ويشترط ب الشمس ف اليوم الثالث من أيام ا ل من ت ر ي اليوم يبدأ ق ق و و الثالث ه من إلى الشمس في اليوم ويمدلوا زوال الثالث في إلى غ و اليوم و ب الشمس الثالث في ي ت ر في الرمي سواء اكان الرمي في يوم النحر أ م في أ ي ا م التشريق ا ل أ خ ر ى يشترط أ ن يرمي الحصيات السبع و ا ح د ة و ا ح د ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم فيرمي الحصاه ا ل أ و ل ى م ن ف ر د ة عن ا ل ث ا ن ي ة ويرمي ا ل ث ا ن ي ة م ن ف ر د ة عن ا ل ث ا ل ث ة فيرمي كل حصاه ب ر م ي ة م س ت ق ل ة لكنه لا يشترط أ ن تصل الحصاه ا ل أ و ل ى قبل الحصاه ا ل ث ا ن ي ة فلو رمى الحصاه ا ل أ و ل ى ب س ر ع ة بقوه قذفها بقوه أو فدفع الأولى ورمى ا ل ث ا ن ي ة ب ق و ة فوصلت ا ل ح ص ا ت ا ل ث ا ن ي ة قبل ا ل ح ص ا ت ا ل أ و ل ى إ ل ى المرمى ما يضره و ي ج ز ي ه هذا ل أ ن ه فرق بين الحصيات بالرمي فالمهم دفعة فلو دفعة دفعة حصيات رميات ولا يجزيه أن يرمي دفعة واحدة رمى السبع واحدة لم يحتسب له إلا حصات واحدة أو رمى حصاتين لم له يرمي يرمي رمى رمى يجزيه أن أن أو يحتسب سبع بسبع سبع واحدة لان م يحسب له ل إ ر م ي ا و النبي م رمية تحسب واحدة له إلا إ و ت ع ا ق وقوعهما ف المرمى كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رمى الحصيات السبع لسبع رميات وكان يكبر صلى الله عليه وسلم مع كل ر م ي ة لكل حصى فيشترط إذن أن تكون الترتيب ر م ي ا ا ل م ي ا السبع ا ل ح ص ا ا ت ل س ع بسبع الترتيب رميات والشرط يشترط الثاني الترتيب في الجمرات اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رمى ا ل ج م ر ة الدنيا وبعد ذلك رمى ا ل ج م ر ة الوسطى وبعد ذلك رمى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة فلو خالف لم يحتسب له هذا فلو ب د أ ب ا ل ج م ر ة ا ل و س ط ى ثم رمى ج م ر ة ا ل ع ق ب ة ورجع فرمى ا ل ج م ر ة الدنيا يعتبر له الان انه رمى ج م ر ة الاولى فقط ويجب عليه ان ي ب د أ من جديد ويرمي ا ل ج م ر ة ا ل و س ط ى وجمره ا ل ع ق ب ة كما لو ان الانسان ب د أ في الوضوء بغسل اليدين ثم مسح ر أ س ه ثم غسل رجليه ثم غسل وجهه م ت أ خ ر ا نقول له إ ن أ ف ع ا ل ك ا ل ث ل ا ث ة ا ل أ و ل ى لم تجزئ و ا ل آ ن ب د أ ت الوضوء لغسلك لوجهك يجب عليك أ ن تغسل يديك و أ ن تمسح ر أ س ك و أ ن تغسل رجليك ل أ ن ا ل ت ر ت ي ب ركن من أ ر ك ا ن الوضوء فلو نكسه ا ل إ ن س ا ن لا يعتد به ف إ ذ ا غسل وجهه ك آ خ ر عضو من اعضاء الوضوء ف ق ل له ا ل آ ن ب د أ ت وضوءك وما فعلته من ا ل أ ف ع ا ل ا ل س ا ب ق ة ذ ه و ا ولو فعله ا ل إ ن س ا ن متعمدا عندنا نحن ا ل ش ا ف ع ي ة اشترطنا الترتيب لو فعله ا ل إ ن س ا ن عندنا متعمدا ليس فقط يعتبر وضوء باطل بل يعصي في هذا ل أ ن ه يستهزئ ب ا ل ع ب ا د ة كالذي يصلي ص ل ا ة م ن ك ذ ة ف إ ن ه يعصي وعند بعض الفرقاي ب ا ل ن س ب ة للوضوء هناك خلاف في الترتيب هل هو ركن أم ليس بركن ام ل للإدفارات ن س ب ة ث ليس ا ا ل ت ت ر ب فيها、ركن. فلو فعلها ا ركن ن ل إ ا متعمدا عالما متعمدا ما ن على فقد يدفر ذ ه بركن إليه الفقه بعض لأنه استهزاء الإسلام فلو أن الإنسان رمي الجمرات على غير الترتيب رمي الجمرة الدنيا الآن الرمي فلو على نقول له ل رمى رمى جمرة ويجب عليك أن بدأت غير آخر ع ي أ ترميه ا ل ج م ر ة الوسطى ثم ج م ر ة ا ل ع ق ب ة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه رمى الجمرات هكذا على هذا الترتيب وقال خذوا عني مناسككم إ ذ ا الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون الرمي بعد ا ل ز و ا ل الشرط الثاني أ ن يرمي الحصيات السبع برميات سبع الشرط الرابع ث ث ا ل أن ي ت ب ل ج م كما ر ر ا ت ت ه الله ا النبي صلى ل وسلم ي ه ان ل الرابع ش ر ط أ يكون المرمي باليد حجرا أ ي ض ا للاتباع اتباع, اتباع للنبي صلى الله للنبي عليه صلى ولا س م و ل يشترط بالحجر ما كان من الطوان مثلا بل كل ما كان أ ص ل من ا ل أ ر ض كياقوت وحديد وعقيق ب ا ل و و ر و ذ ه ب و ف ض ة ويجزئ ايضا حجر, الكلف حجر النور ك ل ل ف حجر ا ما لم يطبخ فاذا ا ما رمه قبل ان يطبخ وهو على هيئته ا ل ا ص ل ي ة في الارض فان ذلك ايضا يجزئه هذا هو الشرط الرابع والشرط الخامس ان يسمى فعله رميا فلو م س ك ا ل ح ف ا ة ووضعها في المرمى ما يجزئه هذا ل أ ن ه لا يسمى رميا و خ ل ا ف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط خامسا أ ن يسمى فعله الذي يفعله من أ ج ل ايصال الحجر إ ل ى المرمى يشترط فيه أ ن يسمى رميا وهذا بالعرس فلو وضعه في المرمى لا يسمى رميا ولو قذفه مثلا على بعد نصف سانتسي ايضا ما يسمى رمي متى يسمى في العرش رميا عند ذلك يقال انه رمى ويجزئه هذا الرمي واما حجم الحجر ومقداره ف ا ل س ن ة ان يرمي ا ل ج م ر ة لا بحجر كبير ي أ خ ذ ص خ ر ة ك ب ي ر ة ويرمي بها واذا رمى بها في هذه الايام هذه ربما يؤدي الى قتل البشر ولا يرمي حجرا ً صغيرا ً جدا ً ك ا ل ع د مثلاً بحيث لا يرى أ و يصعب رميه بل يرمي بقدر ح ف ى الخلف الذي يرمى هكذا ب ا ل س ب ا ب ة و ا ل إ ب ه ا م وهو ت ح ب ة ا ل ب ا ق ل ة ا ل ص غ ي ر ة تحبة الباقلة الصغيرة أو ا لكنه ح م ة الصغيرة ل لو رمى ب أ ك ب ر من ذلك أ و ب أ ص غ ر منه يجزئه فيسن أ ن يكون إ ذ ن الحصى متوسطا لا هو كبير ولا هو صغير وهذا ليس له ضابط ف إ ن م ا يضبطه العرف ويسن أ ن يرفع الذكر يده بالرمي حتى يرى بياض ابطه أ م ا ا ل م ر ا ة والخنثى فلا, ترفع فلا ترفعان ف ل ت ر ف ع أ ي د ي ه م ا و ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يكون الرمي باليد اليمنى و ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة ان يستقبل ا ل ق ب ل ة في رمي التشريق في رمي ايام التشريق يستقبل القبلة و بعد ذلك يرمي و ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة ان يرمي راجلا اي وهو ماشى على رجليه لا راكبا الا في يوم النفر ف ا ل س ن ة ان يرمي راكبا لينفر عقبه هذا اذا كان يتمكن من الركوب اما الايام في هذه الأيام ف ا ل إ ن س ا ن يتعبر عليه المشي على رجليه علاوتان عن أ ن يركب الدابه وبناء على ذلك فاليوم لا يستطيع أ ن يركب ولو ركب الركوب ه ذ ا كلها تقال فيما لم يؤدي إ ل ى إ ي ذ ا ء الناس ف إ ذ ا أ د ى إ ل ى إ ي ذ ا ء الناس يعتبر عند ذلك مكرورا بل قد يصير حراما و ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة أ ن يرمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة من بطن الوادي و ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة أ ن يرمي الجمرتين ا ل أ و ل ي ي ن ا ل ج م ر ة الدنيا و ا ل ج م ر ة الوسطى من علو من أ ع ل ى و ا ل س ن ة الثامنه ان يدنو من ا ل ج م ر ة في رمي أ ي ا م التشريق بحيث لا يبلغ ح ص ر ا م ي ن هذا إ ذ ا تمكن من ذلك و أ م ا في مثل هذه الايام فربما لا يتمكن من الدنو من ا ل ج م ر ة فمن حيث ت م ت ن من الرمي جاز له أ ن يرمي شريطه الا يؤذي الناس والا يصيبهم فيقف مستقبل ا ل ق ب ل ة ويدعو ويذكر الله تعالى ويهلل ويسبح بعد رمي ا ل ج م ر ة ا ل أ و ل ى بقدر ق ر ا ء ة س و ر ة ا ل ب ق ر ة وكذا بعد رمي ا ل ج م ر ة ا ل ث ا ن ي ة و أ م ا بعد رمي ا ل ج م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ف إ ن ه يرميها ويمضي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري و غ ي ر ه أي في التسبيح والذكر و أ م ا مقدار س و ر ة ا ل ب ق ر ة فرواه البيهقي من فعل ابن عمر رضي الله ت عنه ا ل ى ع ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى و أ ن ت م كما تعلمون عندما يكثر الرمي وتتجمع ا ل ح ج ا ر ة ت س ي د ف إ ذ ا رمى الانسان حجر على المرمى قد لا يبقى فيه وينزل إ ل ى ا ل أ ر ض م ا يضره هذا ما دام قد وصل إ ل ى المرمى ووقع به ف إ ذ ا تدحرج عنه ونزل إ ل ى الارض أ و سال من أ ع ل ى إ ل ى ا ل أ س ف ل م ا يضره هذا لكنه لو رمى في ا ل أ ص ل ووقع في ا ل أ ر ض ولم يقع في المرمى ف إ ن ه لا يجذبه ل أ ن ه ما أ ص ا ب الموضع الذي يجب أ ن ينزل فيه ومن عجز عن الرمي لم يتمكن أ ن يرمي بنفسه إ م ا ل ع ل ة لا يرجى زوالها وليس المراد لانها أ ن ه لا يرجى زوالها يرجى أ لا تزول أ ب د ا إيه هذا ا لان م ر د ل أ أ و ق ا ت الرمي م ح د د و و ة م ع ص و ر ة فلو قلنا لا يرجى زوالها إ ل ى ا ل أ ب د أ ن ا ماذا استفيد من عدم زوالها أ ن ا أ ر ي د ا ل آ ن هل ستزول ع ل ة خلال هذه ا ل أ ي ا م أ م لا تزول ع ل ة ف إ ذ ا كانت علته ستزول خلال هذه الأيام خلال ايام ل أ خ ل الرمي أيام ا ل ما يجوز له الاستنابه ل أ ن ن ا كما ذكرنا أ و ق ا ت الجواز عندنا في الرمي تمتد إ ل ى ثالث أ ي ا م التشريق ف إ ذ ا كانت علته ستزول آن كان الان ما ث ل ما عنده مانع صحي يمنعه من الرمي لكنه سيزول عنه غدا أ و يزول عنه بعد غد ا هذا ما يستند و أ م ا إ ذ ا أ ص ا ب ت ه ع ل ة لا يرجى ز و ا د ه ا خلال أ ي ا م الرمي عند ذلك جاز له أ ن يستند والاستناده قد تكون و ا ج ب ة فيما إ ذ ا علم ب أ ن ه سوف لا يزول مرضه ولا يشفى ولو كان بالاجره أ ج ر ة إ ذ لم ي د إنسانا يتطوع ي ل م ي عنه فإنه يجب عليه أن يأخذ إنسانا بالأجرة يستنيبه يرمي حتى عنه ويشترط في المستنير ذ ي ي ر ي يُشترط في أو ا ل م ب ي ش ت فيه أ ن يكون قد رمى عن نفسه اولا ف إ ذ ا لم ي ر م ي عن نفسه وقع الرمي عنه ذهب بالأجر ومعرم عن ن ف س ه و الاجره إنسان ليرمي عنه ليرمي فذهب ورمى عن ه قبل أ نفسه يرمي عن ن نقوله الآن عنك الرمي الذي فعلته هذا يعتبر عنك لا عن الوكيل وبعد ذلك يجب عليه أ ن يرجع م ر ة ث ا ن ي ة و أ ن يرمي عن وكيله و إ ذ ا ترك رمي يوم تداركه في باقي الايام كما ذكرت لكم في وقت الجواز ب ا ل ن س ب ة لرمي أ ي ا م التشريق ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ص ل في هذا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ا ز ا ل ت أ خ ي ر للرعاء و أ ه ل ا ل ت ق ا ي ه فجواز ا ل ت أ خ ي ر ب ا ل ن س ب ة لهم منصوص عليه كما ذكرناه في التركي الماضي و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لغيرهم فبالقياس عليهم إ ذ لو كانت الأيام الأخرى لو كانت لو ب ق ي ة ا ل أ ي ا م غير ص ا ل ح ة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وبين غيره لكن لما كانت ا ل أ ي ا م سواء نص النبي صلى الله عليه وسلم في حق الرعاء و أ ه ل ا ل س ق ا ي ة نص لهم على جواز التاخير ل أ ن ا ل أ ي ا م ص ا ل ح ة إ ذ ا لم يتمكنوا من الرمي اليوم فليرموا غدا فنص عليهم النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ورخص لهم ان يخرجوا من م ن ا و أ ن يبيتوا خارجها و أ ن يتداركوا الرمي في ب ق ي ة ا ل أ ي ا م ف ا ل أ ي ا م إ ذ ا ص ا ل ح ة و ا ل أ ي ا م إ ذ ا صلحت لهم تصلح لغيرهم ل أ ن أ ص ل عدم التفريق بين المكلفين وهذا التدارك ليس خاصا ب أ ي ا م التشريق بل يشمل أ ي ض ا غ م ي يوم النحر ف إ ذ ا لم يتمكن من غ م ي ا ل ج م ر ة يوم النحر تداركه في باقي الايام م فإذا وقت الجوال بالدسبة غ ل ج ر ة الأولى يمتد إ ل ى آ خ ر أ ي ا م التشريع فوقتها أ ط و ل ا ل أ و ق ا ت و إ ذ ا تدارك يعتبر تداركه اداء ولا يعتبر قضاء هذا ولا هذا بالنسبه ل ل ج و ا ل الأيام ن يتداحمون نرى وكان نتاء ا كما س في معه هذه والوقت كل وقت جواز ونحن نعلم أ ن الناس يسارعون في النفر فمن تعجل في اليومين فلا ا س م عليه ومن تاخر فلا عليه اثم ل ن ا اليوم حفظوا الأول من الآية الأولى ن الحجاج ينفرون في اليوم الثاني ولا يبقى بمنا إلا ع د د ا ل ي س الإنسان ي ر وبناء كان نتاء إذا على مع ذلك و م ز ا ح م ة النساء للرجال حرام والانسان ذهب إ ل ى الحج ليعبد الله واليوم في كثير من المناسك يقع ا ل حاجب المعاصي عندما تلتصق ا ل م ر أ ة بالرجل أ ي ن ا ل ط ا ع ة في هذا هذا أ ق ل ما يقال في انه م ع ص ي ة هذا إ ذ ا ما أخذ حجه عندما تلتصق ا ل م ر أ ة بالرجل وهذه ظ ا ه ر ة م و ج و د ة ليست بالعشرات ولا بالمئات بل ب ا ل آ ل ا ف النساء والرجال يصبحون ك ا ل ق ط ع ة ا ل و ا ح د ة وربما حملت ا م ر أ ه بين رجلين وهذا من أ ع ظ م أ ن و ا ع الموبقات والمنكرات وهو واقع في أ م ة الاسلام مع الاسف وبناء على ذلك نقول إ ذ ا كان الرجل وحده وتمكن من الرمي دون ا ل إ ي ذ ا ء والله رمي في اليوم ا ل أ و ل أ ف ض ل و ا ل م ح ا ف ظ ة على الاوقات اوقات ا ل ف ض ي ل ة و أ و ق ا ت الاختيار أ ف ض ل وهو ا ل و ا ر د و أ م ا إ ذ ا لم يتمكن أ و كان معه نساء فالافضل له حتى يخرج من الحرج الذي يقع به النساء بين الرجال والرجال مع النساء أن ينتظر غ ل اليوم الثالث في ي حتى ينفر معظم الحجاج في اليوم الثالث ما يبقى أ ح د فيخرج مع حريمه ويرمي بكل س ه و ل ة ولا داعي لهذا الزحام و ا ل إ ن س ا ن الذي يريد أ ن يذهب إ ل ى الحج يجب عليه أ ن يعرف أ ن ه ذهب ل ع ب ا د ة ما ذهب ل ف ت ح ة ولا ذهب لقضاء وطر أ و ليل ش ه و ة و إ ن م ا ذهب ل ع ب ا د ة فالذي يريد أ ن يذهب ويستعجل بالنفر ويكر من م ك ة و ك أ ن ه شيئا يطارده لا يذهب مقداع للثام من اراد أ ن يحج فليحج حجا ب أ ن ا ه و ت م ا ن ي ن ه و س ك ي ن ة ووقار ي ع ب د ا ل ط ا ع ة ويتجنب ليس المكروه هذه المعصيه ا في الحج وفي غير الحج ف إ ذ ا كان يريد ان يعصي الله في الحج فان ينقص في بيته خيرا له ل أ ن هذا الزمان تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات كما ذكرنا ذلك في يوم ح ر ف ة فيجب علينا أ ن نتنبه ل ه ذ ا وكثير من إ خ و ا ن ن ا اخبرنا بانه في اليوم الثالث عندما كان يذهب الى الحج ما يجد في اليوم الثالث احد حتى ان بعض الاخوه رمى بالسياره ة ما احد فبدلا من أن يجسم نساءه مشقة الوجه والوقوع في ن ب س ك ي ن ة و ط م أ ن ي ن ة ووقار دون أ ن يقع لا في مكروه ولا في م ا وإذا تدارك الإنسان الرمي اليوم الثاني ي في ة ع ن الأول أو ف ي الثالث عن الأول والثاني وقلنا عن ن أ ب ه أداء بأنه بأنه أداء قد فلا شيء عليه بالاتفاق ولو كنا بأنه قضاء قلنا بأنه ليس أداءً. وقت الرمي انتهى الآن يتداركه قضاء شيء عليه ولو ليس فهو وقت قال سواء قلنا أ د ا ء ام أ قلنا قضاء ا فلا دم عليه ما يجب عليه الدم ل أ ن ه م أ م و ر بالرمي وقد رمى كمن تجاوز الميقات المكاني يجب عليه الدم لو لم يرجع إ ل ى الميقات لكنه لو رجع و أ ح ر م من الميقات ما يجب عليه شيء وكذلك هنا ان قلنا ب أ ن تدارك ا ل أ ي ا م ا ل أ و ل ى في اليوم الثالث أ و الثاني أ د ا ء ا فلا شيء عليه اتفاقا وان قلنا ب أ ن ه قضى قريبا فلا شيء عليه ل أ ن ه قمر بالرمي فرمى فعلا ما أ و ج ب ه الله تعالى عليه و إ ن لم يرم ي ما رمى نهائيا لا رمى في اليوم ا ل أ و ل ولا رمى في اليوم الثاني ولا رمى في اليوم الثالث وكثير من الناس ا ل ج ه ل ة الذين يذهبون إ ل ى الحج والذين يريدون أ ن يفروا منه كثير منهم لا يرمي رمي الجمار بمنى ما يبيت و ب م ز د ل ف ما يبيت والجمار لا يرميها ولا يطوف طواف الوداع اشرح يعمل في الحج هذا يريد أ ن يعمل في الحج وهذه ا ليس ذ ه ليست ص و ر ة خ ي ا ل ي ة و إ ن م ا هو واقع سئلنا عن هذا من قبل كثير من الناس لا يبيت بمزدلفه ولا بمنى ولا يرمي الجمار ولا يطوف طواف الوداع هذا ش ر ح تعمل في الحج الذي يريد ان يذهب الى الحج ليتمتع يريد أن يذهب ان الى الحج ش ه و ة في نفسه يا لا لا و لان لا ا هو بعض الامور واجبه اذا تركها يعصي ليست ا ل م ش ك ل ة ان يجبر هذه ا ل م ع ص ي ة بدم لكن المشكله ة ا ن ان لا ي ق ع في المعصيه أن أ ن يبقى في بيته بدلا من أ ن يقع في ا ل م ع ص ي ة ف إ ذ ا لم يرمي قال عليه دم هذا الدم متى يكمل قال إ ذ اذا ترك حصيات ثلاث إ ترك ثلاث حصيات من خلال هذا الرمي فقد وجب عليه الدم كما لو أ ز ا ل ثلاث شعرات ا م ت و ا ل ي ة من ر أ س ه روى البياقي عن ابن عباس باستاذ صحيح أ ن ه قال من ترك نسكا فعليه دم والرمي من مناسك الحج ف إ ذ ا ترك حصاه و ا ح د ة قال عليه مد و إ ذ ا ترك حصاتين فعليه مدام وهذا كله فيما لو ترك هذا الرمي ترك ثلاث حصيات من ا ل ج م ر ة ا ل أ خ ي ر ة هكذا يصور اما لو ترك ثلاث ة حصيات من ا ل ج م ر ة الاولى فانه ما يصح رميه ل ل ج م ر ة ا ل ث ا ن ي ة ولا يصح رميه ل ل ج م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ولذلك وجب عليه ان يرجع ويتمم ا ل ج م ر ة الاولى وبعد ذلك يتمم ا ل ج م ر ة ا ل ث ا ن ي ة وبعد ذلك يتمم ا ل ج م ر ة ا ل ث ا ل ث ة ولو ترك حصاتين من ا ل ج م ر ة ا ل أ و ل ى أ ي ض ا ما يصح رميه لا ل ج م ر ة للجمره ث ا ا ن ي ة و ث ث ا حاصات واحدة ل ولو ل ترك من ة الأولى ما م يوطح ي ر ل ا ل ل ج م ر ث ا ن ي ة ولا ل ل ج م ر ة ا ل ث ا ل ث ة وبناء على ذلك يجب عليه الدم ل أ ن ه يعتبر سالكا لرمي الجمال كلها أ م ا لو ترك ثلاثه ح ص ا ت و ا ح د ة من ا ل ج م ر ة ا ل أ خ ي ر ة هل يجب عليه مد ة من الطعام ترك حصاتين وجب عليهم د ا ن من الطعام ترك ثلاث حصيات وجب عليه ا ل د م بعد أ ن يرمي ا ل إ ن س ا ن الجمار في الايام ا ل ث ل ا ث ة وفي هذه ا ل ح ا ل ة يكون قطاف طواف ا ل ا ف ا ض ة غالبا و س ع ب فقد انتهى حج و ما بقي عليه شيء ما عليه إ ل ا أ ن يسافر و أ ن يرحل ف إ ذ ا أ ر ا د الرحيل بعد قضاء ا ل م ن ا س ق وجب عليه قبل أ ن يخرج من م ك ة أ ن يطوف للوداع طوافا كاملا بركعتيه لما روى البخاري عن أ ن س أنه ص لما ى الله عليه ل و س ل م فرغ من أ ع م ا ل الحج طاف للوداع وروى مسلم عن ابن عباس لا ينفرن أحد حتى يكون ل احد ينفرن أ حتى يكون آ خ ر عهده بالبيت هي رواه الطواف كما داود أبو、داول. فلا يطوف للوداع من كان يريد الاقامه ب م ك ة فطواف الوداع مختص لمن أ ر ا د الخروج من م ك ة ومن طاف للوداع لا ي ن ك ث بعد طوافه للوداع أ ب د ا بل يطوف للوداع ويصلي الركعتين ويدعو ويشرب ماء زمزم وبعد ذلك يغادرها ويسافر ف إ ن مكث لغير ح ا ج ة ما عنده ح ا ج ة للمكه أو لحاجة لا تتعلق بالسفر طاف طواف الوداع وذهب ل ز ي ا ر ة أ خ ي من إ خ و ا ن ه في م ك ة أ و ل ع ي ا د ة مريض أ و لقضاء دين عليه وكان ب إ م ك ا ن ه أ ن يفعل هذا قبل أ ن يطوف طواف الوداع ف إ ذ ا طاف طواف الوداع ومكث لغير ح ا ج ة من هذه ا ل أ م و ر التي ذ ك ر ن ا ه وجب علي أ ن يعيد طواف الوداع م ر ة ث ا ن ي ة و أ م ا إ ذ ا طاف الطواف الوداع ط ا ا ف ل و و أ ر ا د أ ن يصلي بعده الركعتين هتاني الركعتين سنة من مكملات طواف الوداع أو بدأ أ ب ب س او ب ا ل خ ر ج ب د أ ي ت ه ي أ للسفر كشراء الزاد و ا ل أ و ع ي ة وشد الرحال أ و ا ق ي م ة ا ل ص ل ا ة فصلاها معهم هذا لا يعتبر من الذين أ ق ا م و ا بدون ح ا ج ة فبعد أ ن يتم ح وطواف ا الضرورية يتافر ولا هذا ا ج يجوز ه له ل يعيد أن و و ط الوداع ف ا ليس من مناسك الحج ولا العمره بل هو ع ب ا د ة م س ت ق ل ة وهو واجب لما في الصحيحين عن ابن عباس أ ن ه قال أ م ر الناس أ ن يكون آ خ ر ع ا د ي ا بالبيت أ ي الطواف إ ل ا أ ن ه قد خفف عن المراه و ا ل ح ا ئ ض وبناء على ه ذ ان ب ا ء على أن طواف الوداع واجب يجبر تركه بدم وجوبا كسائر الواجبات. سائر الواجبات اذا تركها وجب عليه الدم ليجبرها كذلك إ ذ ا ترك هذا الواجب وهو طواف الوداع وجب عليه أ ن يجبره بدم وفي قول ضعيف عندنا في المذهب أ ن ه س ن ة لا يجبر بدم لا يحتاج إ ل ى ا ل ج ب ر كطواف القدوم فلو أ و ج ب ن ا ه على الانسان بناء على القول الراجح في المذهب فخرج من مكه أ و منها بلا وداع عامدا او ناسيا او جاهلا بوجوبه خرج من نفكة بلا وداع وعاد قبل, مسافة القطر قبل ان يتجاوز مسافه القصر اللي هي حوالي تسعين كيلو متر ففيه تفصيل إ ن عاد قبل أ ن يتجاوز م س ا ف ة القصر لا دم عليه و أ م ا إ ن عاد بعد أ ن تجاوز م س ا ف ة القصر ف إ ن ه يجب عليه الدم والسبب في ذلك أ ن ه حينما عاد بعد م س ا ف ة القصر و أ ر ا د أ ن يطوف طوافه ا ل آ ن يعتبر عن دخوله ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى م ك ة و ا ل آ ن يطوف طواف الوداع لدخوله الثاني و أ م ا دخول ا ل أ و ل فقد فات مكانه ووجب عليه الدم إذا, اذا خرج من م ك ة أ و من منى بلا ص و ا ف و ش ر ي ن ا على القول الراجح ب أ ن ص و ا ف الوداع واجب إ م ا أ ن يرجع قبل أ ن يصل إ ل ى م س ا ف ة القصر و إ م ا أن يرجع بعد أ ن يصل إ ل ى م س ا ف ة القصر إن وإن إلى عنه لأنه رجع رجع بعدها قبلها سقط عنه الدم مطيم حكم في مكة بعدها فلا يسقط على الصحيح ل ا س ت ق ر ا ر ه في ذمتي بالسفر الطويل ووقوع الطواف بعد العود حق للخروج الثاني وهذا ب ا ل ن س ب ة للرجل و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة التي لا حيض عندها و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحائض قال يجوز لها أ ن ن ف ر و ا بلا وداع في حديث ابن عبات السابق وعن عائشة وعن رضي الله تعالى عنها ان ص ف ي ة حاضت ف أ م ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تنصرف بلا وداع لكنها قبل ان طهرت قبل أ ن تتجاوز بنيان م ك ة حاضت أ و كانت حافظا و أ ر ا د ت أ ن تنفر بلا وداع أو استعمالا للرخفة أو ا ل ل ر خ ص ة لكنها قبل أ ن تتجاوز بنيان م ك ة طهرت ق ا لكنها لزمها العود لتطوف بخلاف ما م طهرت إذا خارج ة ولو ل في حرم أ ا ل آ ن تعتبر لأنها في وأولى لأن قد كافره ا وكالحائض النفاس قد يمتد ل ش ه ر ي ن و أ م ا الحيض فغالبا ما يزيد عن س ت ة أ و س ب ع ة أ ي ا م وأما المتحيرة ا ل ويسن للانسان ي ع تصلي على التصليل الذي على ذكرناه في مباحث و ن ن ل ل إ س بعد أن يطوف ط و ان ف الوداع أ يشرب ماء زمزم ل أ ن ه ا م ب ا ر ك ة طعام طعم وشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ويسن أ ن يشربه لمطلوبه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له رواه البيهقي وغيره ولذلك قصد كثير من الفقهاء والمحدثين و ا ل أ ص و ل ي ي ن كثير من كبار علماء ا ل أ م ة قصدوا م ك ة ليشربوا من زمزم ح ل م ي ة أ ن يجعلهم الله تعالى من علماء هذه الأمة هذه وكان لهم ما أ ر ا د و ا ومنهم ا ل إ م ا م جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى قال ذهبت إ ل ى م ك ة وشربت ماء زمزم على ن ي ة أ ن يجعلني الله ت عالما ى ع ا ل وعلى ن ي ة أ ن يفوق أ س ا ت ذ ت ه حتى ويقول ق فاق ا ل كل هو يقول عن نفسه ل أ ن ه فاق كل أ س ا ت ذ ت ه إ ل ا أ س ت ا ذ ه في الفقه ف إ ن ه لم يتقدم عليه ق ولكن إنه كان أطول باعا مني في الفقر. فما ما ن ي يحدث له مراده ولا يتحقق مطلوبه وهذا ليس ل أ ن ماء زمزم فقد خاصيته أ و أ ن ه لم يعد يعمل كما كان يعمل في الماضي لا ماء زمزم ما تغير و ق د ر ة الله تعالى ما تغيرت وقضاء الله تعالى وقدر ما تغير الليل والنهار ما تغير الذي تغير هو نفوسنا فهم كانوا يشربون وهم على يقين بان الله تعالى سيعطيهم ما اراد ولكننا نحن اليوم نشرب وفي قلوبنا شك هل هذه الإنسان ترى صحيح سيعطى ما يريد أن ما ماء ولينا هل سيعطينا الله تعالى قطعا ما سيعطي الله تعالى أ ن ا أ ق و ل له من ا ل آ ن ل م يتحقق له ما يريد و إ ذ ا تحقق كن حذر صدفه ليس ل أ ن ه شرد كالذين كانوا يجاهدون في الزمن الماضي وهم قله ة يقرؤون قول ل ل ا تعالى الله للقتال قليلة غلبت وكم فيخرجون من وهم من بإذن يقين نصر إن فئة كثيرة تنصروا الله لهم نصلكم ولينصرن الله من ينصره حين تقصره ونحن اليوم كثر ومع ذلك ما ننتصر نحن اليوم ن ا ك ل ي و م في تراجع ما تغير وعد الله تعالى ا ل ق ر آ ن ما زال يتلى ولينصرن الله من ينصره إ ن تنصروا الله ينصركم وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في ا ل أ ر ض وليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم ا من بعد خوفهم امنا ومع ذلك ما مكنا م في ا ل أ ر ض اليوم مع اننا ك ث ر ة و ن ق ر أ هذه ا ل آ ي ا ت ولم يبدل خوفنا ب أ م ن بل بدل أ م ن ن ا بخوف ليس السبب أ ن ا ل ق ر آ ن انتكس ولكن ل أ ن إ ي م ا ن ن ا قد انتكس ل أ ن تفكيرنا قد انتكس ل أ ن ثقتنا بالله تعالى قد انتكست فماء زمزم لما شرب له فمن شربه ب ن ي ة ص ا ف ي ة ص ح ي ح ة ك ر ي م ة وهو واثق من هذا الوعد لا بد أ ن يتحقق له ما يريد قد يتحقق عاجلا وقد يتحقق آ ج ل ا لكن لا بد من أ ن يتحقق ما وعد الله تعالى به ف إ ذ ا شرب ا ل إ ن س ا ن ماء زمزم فليقل اللهم إ ن ه بلغني عن نبيك صلى الله عليه وسلم أ ن ماء زمزم لما شرب له وها انا ذا أ ش ر ب ه على ن ي ة كذا وكذا ينوي ما يريده من الله تعالى ولا بد أ ن يعطيه الله تعالى ما س أ ل و إ ي ا ك م أ ن يستكثر الواحد منكم على الله شيئا يقول والله أنا الله كل هذه الأشياء شيئا يقول يعطيني الدنيا الله أنا الله عطاك الله تعالى لا الله تعالى لا لا قيمة لو كل كل هذه أتفهم عند عطاك ما شيئا إيه حيص لو ن ن س ا ل طلب كل هذه ا ل أ ر ض ما ي ن ق ص ذلك من ملك الله تعالى شيئا ولذلك ل يكثر ا ل إ ن س ا ن من الطلب من الله تعالى ولكن يجب عليه ان يكون على ث ق ة من ان الله سيعطيه وليكن طلبه في ابتغاء م ر ض ا ت الله تعالى حتى تكون ا نيته صادقه ة أم الذي ليس ابتغاء مرضات الذي ابتغاء ا يقلب ليس ل ل تعالى بميته صادقة غير ف إ ذ ا الطلب أ ي ض ا يجب أ ن يكون له باعث حقيقي حتى يحقق هذا الطلب من قبل الله ويسن استقبال ا ل ق ب ل ة عند شربه و أ ن يتطلع منه يشرب ا ل إ ن س ا ن ب ك ث ر ة يتطلع من ماء زمزم لما روى البيهقي من طرق أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال آ ي ة ما بيننا وبين المنافقين أ ن ه م لا يتطلعون من زمزم ويسن أ ن يسمي الله تعالى و أ ن يتنفس ثلاثا وكان عبد الله بن عباس إ ذ ا شربه يقول اللهم إ ن ي أ س أ ل ك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ويسن أ ن ينضح منه على ر أ س ه ووجهه وصدره يعني يتزود ينقله على وعلى وأن من بأن سب بلد وجهه وصدره رأسه مائها مكتة من من إ ل ى البلد الذي يرحل اليه حتى يسقي الناس هنا و أ ن ي س ت ق ص ب منه ما أ م ت ن ا ففي البيهقي عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل كانت ت ح م ل م ا أ زمزم معها إ ذ ا سافرت وتخبر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله في القرب وكان يصبه على المرضى ويسقيهم منه ولذلك قلنا يندب له أ ن يصب به منه على وجهه وعلى ر أ س ه وعلى صدره اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبه على المرضى ويسقيهم منه ويسن ل ل إ ن س ا ن بعد فراغه من الحج أ ن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه ابن خ ز ي م ة في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله ت عنهما ا ل ى ع من زار قبري وجبت له شفاعتي قال ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ليس اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة أي بعد فراغ الإنسان من الحج فإنها مطلقا بعد الحج العمرة وقبلهما يدب للإنسان أن قبر النبي أي يدب يزور مراد من منذوبة فراغ قبر اختصاص فإنها بعد بعد وبعد بهذه أن وقبلهما صلى الله عليه و س ل م و إ ذ ا ز ا ر ا ل إ ن س ا ن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه لما رواه أ ب و داود باسناد صحيح ما من أ ح د يسلم علي إ ل ا رد الله علي روحي حتى أ ر د عليه السلام و أ ق ل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول رسول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك أن يا وسلم ولا يرفع صوته في ا ل د ع ا ء ك ا ل أ ع ر ا ف الذين كانوا ينادون رسول الله من وراء الحجرات و إ ن م ا يسلم على رسول الله ل أ د م فلا يرفع صوته و ك أ ن ه يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبعد ذلك يسلم على ا ب ل ك ر ل أ ن ه مسكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على عمر رضي الله تعالى عنه لما روى البيهقي أ ن ابن عمر رضي الله ت عنهما ا ل ى ع كان إ ذ ا قدم من سفره دخل ا ل ن ج د ة ثم أ ت ى القبر الشريف فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أ ب ا بكر السلام عليك يا أ ب ابت ل الخطاب عمر رضي الله ع عنه عليه ا للإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله ل صلى وسلم ى وينبغي قبر أ و زار مسجده أ ن يحافظ على ا ل ص ل ا ة في المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يضاعف فيه ا ل أ ج ر الصلاه في المسجد بالف صلاه فيما سواه من المساجد ت ج د هذا ل م ل كان صلى الذي ويحذر ر د ت ف ه فيه هو الله عليه له النسوس الصلاة تضاعف المسجد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واليوم له علامات صلى وسلم على وأمن زمن معروفة موجودة و الأعمدة في ي ا ل إ ن س ا ن من أ ن يطوف بقبره صلى الله عليه وسلم هذا من البدع المنكر يشبه القبر ب ا ل ك ع ب ة ويطوف عنه حوله كما يطوف ا ل إ ن س ا ن بالوثن هذا منهي عنه ما يجوز ل ل إ ن س ا ن فعله وكذلك ليحذر من ا ل ص ل ا ة داخل ا ل ح ج ر ة الشريفه بقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم والأدب الإنسان أن يسلم على رسول الله إذا أراد أن صلى الله عليه وسلم أ ن يقف منه كما كان يقف منه في حال ا ل ح ي ا ة لا كما يفعله بعض ا ل ج ه ل ة في هذه ا ل أ ي ا م انهم ي س ك و ن الشباك ويهزونه وينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وليس هو غشوع وفي خضوع وسلم وبأدب وتواضع ويتوجه أمرنا متجابا مثل بهذا هذا الذي دعاء الإنسان الحالة إذا كان حالة حالة بعيدا النبي الله الله تعالى قبر عن هذه عليه يجعل صلى إلى في في يقف و ي س أ ل الله تعالى ما يريد فليس بين ا ل إ ن س ا ن وبين ربه و ا س ط ة الذي ي س أ ل هو الله تعالى نعم قال ويكره مسحه باليد ا ل ش ب ا ك والابواب أو القبر وتقبيله كل هذه مكروهات بل ا ل أ د ب أ ن يبعد عنه كما لو كان بحضرته صلى الله عليه وسلم وكثير من الصالحين كان لا يجرؤ اصلا من الاقتراب من ق ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه ي ب ة و إ ج ل ا ل ا وتعظيما لنبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذه مراتب ومناقب الطفل الصغير حينما ي ف د على الملك ربما يضرب بابه برجله ويدخل عليه ويشف له ويغش ما ي ع ا ق ب ه ولكن ا ل إ ن س ا ن الكبير العاقل يدخل على اعتاب بيته وهو يرتعب وهل يؤذن له بالدخول أ م لا وكذلك أن كان ا ل أ ع ر ا ب ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ويقول و ل أ خ ر ج الينا يا محمد و أ م ا كبار أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانوا يستطيعون أ ن ي م ل ؤ و ا نظرهم من وجهه الكريم وكانوا يجلسون في مجلسه و ك أ ن على رؤوسهم الطير وهذا هو ا ل أ د ب الواجب اتباع مع النبي عليه الصلاه والسلام في حياته وبعد مماته فتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مواته كتوقيره في حياته لا يختلفان أ ب د ا ف إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يسلم على رسول الله يفترض أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه أ و كان هو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يسلم عليه هكذا ا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا زار قبره نسأل أن يُرِيَنا يُرِزوحُنا الله تعالى الحق حقاو اتباعا و أ ن يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه و أ ن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه و صلى الله على سيدنا محمد و على آ ل ه و صحيح